ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلبهم، لا هي تنقلبهم، وأسونج والذين ظلّوه ال هذا إلا بشّر مثلكم أفسدو النسحرة وأنتم تبصعون. وَاتَّى نَيْلَ الَّذِينَ غَرَّهُ هَذِهِ الْغَشَاوَةُ لَغَيَاشُم مِثْلُكُمْ أَفَتَسْتَكُونَ يَرَى أَنْتُمْ تُصْبِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي وَالْأَرْضِ وهو السميع العليم، و هو السميع العليم، بل قالوا أضغط أحلاه بل استراه بل هو فليأتنا بآية. فليأسنا بآية فليأسنا بآية كما أوسل الأولون فليأسنا بآية كما أوسل الأولون, الأولون ما آمنت قرية أهلتناها أفهم يؤمنون لا ألمت قلهم من قرية أهلتناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي هُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ إِلَّا الذِّكْرَ نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُهُمْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا قادرين. وما جَسَدًا جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا ثم. نصدقناهم الوعد فإن جيناهم ومن نشاء وأهلتنا المسرفين. ثم نصدقناهم الوعد فإن جيناهم ومن نشاء وأهلتنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. لقد أنزلنا إليكم كتابا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَوْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَتْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخْرِيٍّ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَوْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَتْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخْرِيٍّ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى بَشَرًا قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى بَشَرًا قَالَ أَنَا عَبْدُ لَا إِلَى مَا أترف فيه ومساكنكم لعلكم تسألون لا تغفوا وارجعوا إلى ما قترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا فاعلين لو أردنا أن نستخذ له وما اتقرناه من لذنى إن كنا فاعلين بل نقذف بالحس على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهق فَيَقُضِفُ فِي الْحَطِّ عَلَى الذَّاقِ فَيَجْنُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ولكم, وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ مَنْ والسماء والأرض ومن عينده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسون ومن عينده لا يستكبرون عن عبادته وَلَا يستحسون يسبحون الليل والنهار لا يَفْ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلهة مِنَ الْأَرْضِ هم يَنْشُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هم يَنْشُرُونَ لو كان فيه آلِهَةٌ تُن إلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ لَمْ كَانَ فِيهِ مَالٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُخْفُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ ما لا يسألون ما يفعلون وهم يسألون. لا يسأل ما يفعل وهم يسألون ما يفعلون وهم أم استخدوا من دونه آلهة؟ أم استخدوا من وَلَهَا ثُبُرْهَانَكُمْ وَلَهَا ثُهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِمَّنْ مَعِي وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي هَذَا ذِكْرٌ مِمَّنْ مَعِي مَنْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وفهم معرضون بل أكثرهم لا يعلمون الحق وفهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا تخذوا رحمان ولدا سبحانه وقالوا تخذوا رحمان ولدا سبحانه بل عباد مكرمون بل عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون لا يشفكونه بالقول وهم بأمه يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن اغتضى وهم من خشيته مشفقون يعلم ما بين أيديهم وَمَا خَلْتَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اغْتَغَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَةِهِ مُشْتِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ وَمَن يَقُلْ كذلك نجزي الظالمين كذلك نجزي الظالمين أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَصَّمْ فَفَتَقْنَاهُمَا أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا سموات والضبات وسقم فتثنىهما وجعلنا من الماء كل شيء حن وجعلنا من الماء كل شيء حن أ يؤمنون, أفلا يؤمنون وَجْعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِهِمْ وَجْعَلْنَا فِيها فِجَاجًا سُولًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجْعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِهِمْ وَجْعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُولًا لَعَلَّهُمْ وجعلنا السماء سَقْفًا محفوظا, مَّحْفُوظًا وهم السَّمَاءَ آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. و هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. كلهم في كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قدرك الخلد؟ وما جعلنا لبشر من قدرك الخلد؟ أَفَإِنْ الْخَالِدُونَ أفإن الْخَالِدُونَ كل نفس ذائقة الموت، وكل نفس ذائقة الموت، ونبروكون بالشر والخير في أثناء وإلينا ترجعون، ونبروكون بالشر. والخير جنتهم وإلينا ترجع وإذا رأك الذين كفروا يستخدونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر رحمانهم كافون وإذا ك الذين كفوا يتخذونك إلها وآلاء الذين يسوؤ آلهتهم وهو بذكره عمالهم كافون قل من عجل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 لو يعلم الذين كفروحين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم الذين لا يكفون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل فلا ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاقد الذين شخروا منهم ما كانوا به يشتئون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاقد الذين سخروا من ما كانوا به قل من يفلأكم بالليل والنهار من الرحمن قل من يفلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون بل اِذَا رَأَيْتَ وَأَرَوْنَ أَم لَهُمْ آلَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِن دُونِنَا أَم لَهُمْ آلَةٌ تَمْنَعُهُمْ من دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ من لا يصحبون، لا يستغفرون نصر آمتهم ولا هم إنهم يصحبون، بل مستعمها أولئك وأبائهم حتى قال عليه. لَنكفها من, من اطرافها افهم الغالبون افرعون ان لا نفي من, من أفهم الغالبون قل إنما لا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب رب فَكَلاَ يَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ رضوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ورضوا الموازين القسط ليوم نفس وإن كان قال حبة من خردل أتينا بها وإِنَّا لَهُمْ كُلٌ حَزَنٌ بِهَا وَكَفَأْرِنَا حَاسِبِينَ وَكَفَأْرِنَا حَاسِبِينَ ولقد أتينا موسى وأمون الفرقان وضياء وذكر للمتقين. ولقد أتينا موسى وأمون الفرقان وضياءً وذكراً الذين يخطون يحشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يحشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلنا. له أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إرواهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إلى أبيه وقومه ما آذيت ما فير الذي أنتم لا عافون. وَقَوْمِهِ قالوا وجدنا اذ لا عبدي قال لقد كنتم أنتم واباؤكم في ضلال انجي تنادي الحسني ام من اللاعذين قالوا أجتنا تنادي أم أنت من اللاعذين قال رب ربكم رب السماوات والأرض الذي فطر هو على ذلك من الشاهدين اورد وصف رب السلام وت الاص الذي فطر هو على ذلكم وَتَمَا إِلَٰهَ إِلَّا أَكِيدًا أُصْنَامُكُمْ بَعْدَ أَن تُولُّوا مُدْبِرِينَ وَتَمَا إِلَٰهَ أَشِيرًا لَّأُصْنَامُكُمْ ذَٰلِكَ إِن تولوا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فدع لهم جزابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا إنه لمن قالوا من فعل هذا بها بهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا سمعنا فتن قالوا فاستو به على اعيون الناس لعلهم يشهدون قائنتو على اعيون الناس لعلهم يشهدون قالوا فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمَ قَالُوا هَلْ تَعْلَمْ تَأْتَى يَا إِبْرَاهِيمَ قَالَ بَلْ فَعَلُوا كَثِيرٌ مَاذَا فَاسْتَأْلُونَ قال بس على الكريم ماذا هسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فَسُوَّا لَهُ رُؤُسَهُمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يُنْفِقُونَ تُمْنِكُوا وَلَهُ قَالَ شَيْئًا وَلَا يَعْذُرُكُمْ قَالُوا أَخَذْنَا بُونًا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَنَا يَمْسَكُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَعْذُرُكُمْ أُفٍّ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دون اللَّهِ أَفَلَا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين سلاما على إبراهيم قلنا يا نارسوني بغدا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونججيناه ونوطا إلى الأرض التي لغتنا فيها للعلمين ونججيناه ونوطا إلى الأرض التي لغتنا فيها للعلمين له إسحاق ويعقوبنا وقل لن جعلنا صالحين وغيرنا له إشحاق ويعطوب نافلة وقل لن جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يُون لَأَمْرِنَا وأوحينا, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ أَنَّ السَّيْحُونَ لِيَأْمُرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ إلينا فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين. وَأَمُحَنَّا إِلَيْهِمْ فَلَلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ وَكُنَّا لَنَا عَادِي وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حِكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّتِي كَانَتْ عَمَّنْ الْخَبَائِثِ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حِكْمًا وَعِلْمًا وَ من القوم التي كان استعملوا القدر إنهم كانوا قوم سوء فاسقين إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأرحناهم في رحمتنا إن إنه من الصالحين وأرخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قرل فاستجرنا له فذجيناه وأهله من الكرب العظيم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 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم يوفق هذا حكم ان شاهد تسهمنا سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما تسهمنا سليمان وسخّبنا مع ذاود الجبال يسبحنا والطير، وسخّبنا مع ذاود الجبال يسبحنا والطير، وكنا فاعلين، وكنا فاعلين وَاللَّهُمَّ نَحْنُ صَنَعْتَ لَهُمْ سِلْكًا لِتُحْصِنَهُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ وَاللَّهُمَّ نَحْنُ صَنَعْتَ لَهُمْ سِلْكًا لِتُحْصِنَهُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ فَهَلْ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 والذي ذاع عطائه وكننا بكل شيء عالم ومن الشياطين من يغوسون له ويعملون عملا دون ذلك وكن نارهم ومن الشياطين ويغفون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا له حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم فاستجبنا له فكشفنا ما فيه من ظل فاستجبنا له فكشفنا من وآتيناه أهله ومس معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وَأَكِنَّ لَهُمُ أَنَّ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّنَا وَثِوَابًا لِّلْعَادِّينَ وَاسْمَعِ لِوَادِ رِيسَ وَزَلْكِفِ وَاسْمَعِ لِوَادِ وأدخلناهم في رحمتنا، ودخلناهم في رحمتنا، إنهم من الصالحين، إنهم من الصالحين، وظنن الذهب مغضباً، فظنن أن قدر عليه فنادى. وَذَنُونُهُمُ الزَّابِغُ غَضِبًا ظَنًّا أَنَّ الَّذِينَ نَفُذُوا عَلَيْهِ فَنَجَا بَدَا بِالظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجينه من الغم. فاستجبنا له ونجينه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين وذكر يا إذ نَادَى رب رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالثين وذكرنا إذنانا ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالثين فاستجبنا له ووَهَذَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ فاستجبنا له ووَهَذَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا قاشعين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمة كم أمة واحدة وأن ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة كم واحدة وأنا ربكم وقعوا أمرهم بينهم. وتقفوا إلينا, إلينا راجعون. فمن يعمل من 119. وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلتناها أنهم لا يرجعون وحرام على قرية أهلتناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتح يأذود ومأذود وهو من حدد ينسلون حتى إذاك في حق يأجود ومأجود وهم من كل حدد ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا وَقُطِرَ وَالْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخْصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَخْصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا الذَّابِ الْكُنَّا ظَالِمِينَ فإذا هي شاخصة فَأَشْرِقُوا لَنُذِنَ كَذَا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي ضَلَلٍ مِنَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ انْتُمْ لَهَاوِدُونَ جهنم أنتم لا وارثون لو كان أولئك آلهة ما وردوها لو كان فيها خاردون وكل فيها خاردون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين إِنَّ الَّذِينَ سَرَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لا يسمعون حكيثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حكيثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلق أخواهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنه الفجأ الأكثر وتتنفعه يوم نطق السماء كقِيس للكتب، يوم نطق السماء كقِيس للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. وَعَثَّنَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ وَعَثَّنَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَالْقَادِ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ عِبَادِي الصَّالِحُونَ ولكن كتبنا في الزقول من بعد الذكر أن الأرض يردها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدي إن في هذا لبلاغا لقوم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى فَتَقُلْ أَذًا انْتَكُمْ عَلَى سَوَاءَ فَإِنْ شَاءَ لَمْ تَكُنْ أَذًا انْتَكُمْ عَلَى دَوَاءَ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا يعلم الجهر من القول ويعلم ما تسمون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تسمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. نتعوذ الى الله قولوا رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على الرحمن المستعان على ما تصفون